بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة, فضيله الشيخ احمد, أحمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه الماده كتاب السنه في الاجماع والقياس ان هذا قول ابو الليجماع اي باب بحث احكام الاجماع من حيث التاليف ومن حيث ما يترتب عليه من من الاحكام والبحث فيه لانه ثالث العزله الشرعيه عرفه المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر انواع الاجماع القطعي والظني والصوري والاجماع لمسائل كثيره عند الصوري قال تعريف الاجماع مجمع لغته للعزم والاتفاق بمعنى لغته العزم والاتفاق بمعنى انه ياتي تاره بالمعنى العزم وياتي تاره بالمعنى ليس المراد انه يستعمل في وقت واحد بالمعنيين انما هما معنيان متقابلان عزم مغاير الاتفاق والاقرار مغاير ليه العزم اما العزم فكما في قوله تعالى فاجمعوا امركم اي اعزموا على امركم ومنه قولهم جمع امره اي عزم عليه عزم عليه والاتفاق كقولهم اجمع القوم على كذا اي اتفقوا ومنه لا تجتمع أمة على ظلالة لا يتفق على ظلالته وحينئذ نصح على الأول إطلاقه على الواحد عزم عزمة جمع أمره بمعنى عزمة يطلق على واحد وأما اتفقه هذا لا يكون إلا من اثنين في الطاحب إذن الإسماعة اللغة بمعنى العزم يصدق على الواحد بخلاق الثاني الذي هو الاتفاق فلا يصدق إلا على اثنين فأكثر وأي المعنيين مناسب لدي المعنى الاصطلاحي هو التالي ولذلك قالوا الاصلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا تعريف الاجماع اتفاق مجتهدي هذه الامه هذه ثلاثه عناصره بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا رابع على حكم شرعي هذا خالص خمسه قيود لابد من وجودها في حد الاجماع انتفى واحد منها انتفى الاجماع انتفى عن الاجماع اتفاق قد خرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد نعم لانه اذا خالف اذا المعنى اللغوي غير موجود والاتفاق المراد به الاشتراك والاتحاد اشتركوا او اتحدوا اما في اعتقاد واما في قول واما في فعل وكذلك السكوت والتقرير هنال قوله الاتفاق يدخل فيه كل ما نوع اهل العلم الاجماع له لانه لانه سيذكر مصنف اجماع السكوت هنال كيف يدخل في الاتفاق لابد من القائل لان اجل ان يكون نوعا من انواع الاجماع يسقط عليه الحد كل نوع من انواع الاجماع لابد ان يسقط عليه الحد هنال الاتفاق اكون مراد به الاشتراك والاتحاد اما بالقول واما بالسكوت وهذا يقول بالقول ولا الفعل والاعتقاد ان اجمع على معتقد ما اجمع على قول ما اجمع على فعل ما ثم قد يكون منطوقا به صريحا وقد يقوله بعض ويسكت الاخرون كما سياتي في الاجماع السكوتي اذا السكوت والتقرير يدخل في مفهوم الاتفاق اذا خرج بالاتفاق وجود خلاف ولو واحد فلا ينعقد معه الاجماع على الصحيح ان مذهب بعض علماء الائمه ان الخلاف اذا خالف الواحد والاثنان قله لا يضر في الاجماع فالصحيح انه لا يكون اجماعا الا مع اتفاق الكل فان خالف شخص واحد من اهل العلم اليد لا يعتبر اجماعا ولو كان البقيه على قول واحد اتفاق من قال مستهدي هذه الامه مستهدي هذه الامه مستهدي ذا زائد هذا عندكم لا زائده امال قائم بتاع مستهديين بعد الزائده امال ايه مكتوب عندك اولا اي الزائده امال زائده ها اي لا الا خطيبه ما انا زهقت مستهديين انا اتفاق مستهدينا ضيفت النون هذه النون نائبه عن التنوين والتنوين يحذف عند الاضافه وكذلك ما قام قام التنوين دون انت للاعراب او تنوينا مما تضيف واحذف كذلك على ما دون انت للاعراب هذا او تنوينا مما تضيف احذف يعني من المضاف مستهدي هذه اطلب مستهدينا اضيف مستهدي لما بعدها حذفت النون يعني أن تقول اتفاقه هذا خبر مستدئ من حدوث يعني الصلاحا صلاحا لا تمييز والإجماع صلاحا اتفاق يعني قدرت الإجماع يعني هو اتفاق اتفاق هذا خبر وهو مضاق وملتهدي مضاق إليه ملتهدي مضاق وهذه مضاق إليه والأمة بدل أو نعم والأحسن يا رب بدل هنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بقول الاتفاق لأنه مخصر ان اتفاق متى وقع بعد اذا لقد لو كان قبل لا يعتبر ليس ما يجمع لان صلى الموضوع كذلك يتفقون على امر النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي على متعلق القول الاتفاق اذهب بين المعنى تعليقاتنا قوله بعد النبي ياتي السؤال هل هذا اتفاق حصل متى بعد النبي او بعده قال بعد اذا قوله بعد هذا ظرف متعلق بقول الاتفاق له مفهوم مفهوم مخالف يعني قبل خرج على حكم الشرعي استفقوا على ماذا قال على حكم الشرعي إذن راضح إذن مجتهدين بالياء لأن هذه الياء على مسعراب على مسعراب لأنه مضاف إليه والمضاف إليه دائما يكونوا مجرورا قال ابن المالك الثاني يجرر الثاني يجرر يعني دائما وأما الأول فكون حسب موقع عالم العراق إذن خرج بقولنا مجتهدين ما المراد المجتهدين مجتهدين هذا جمع مجتهد المجتهد هو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد فياتي مذهب خاص بمن هو المجتهد ليس كل شخص يعتبر قوله فيه الاجماع اذا المجتهدي المجتهد هو من توفرت فيه شروط الاجتهاد وقيده بعضهم مجتهدي العصر مجتهدي العصر اكثر من عرف الاجماع قال اتفاق مجتهدي العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة نبيه وهذا أحوط وأولى حينيذ يكون المراد بالعصر عصر من وقع فيه أو وقعت فيه النازل لأنه على كلام والصليين الإجماع ممكن في كل زمن حينيذ قد تقع نازل لم تكن في عهد النبي لم تكن في عهد الصحابة ولا من بعدهم ثم يتفق علماء ذلك الزمن على أكم تلك الحادث يسمى ماله يسمى يشمعه عن ايذن المعتبر هنا ليس مجتهدي الامه في كل زمن والا ما حصل لنا لان من المجتهدين من هو ميت ومن المجتهدين من ذا ذكر خوان يعني بعيد عن عن ايذن لو كان الاجتهاد او المجتهدين هنا المراد به منطق في اي عصر لما وقع الاجماع والبسط اتحال عقلا اذا مجتهدي العصر والمراد بالعصر عصر من كان من اهل الاجتهاد بالعصر الذي حدث فيه المساله اما من بلغ درجه الاجتهاد بعد حدوث الحادثه والحكم عليه فلا يعتبر من اهل ذلك العصر بمعنى انه لو لو كان في هذه السنه اتفقوا على مساله ما اجموا عليها وبعد ولد مولود ثم تفقه وقام مجتهدا فليس لله لا يعتبر هذا لماذا لانه انعقد الاجماع قبله قبل ان يصير مجتهدا فاذا صار مجتهدا لا ينقض ذلك ليس هم في عصر واحد في عصر واحد لكن بمجرد حصول الاتفاق عقد الاجماع لحظه واحده بمجرد عقد الاتفاق فلا يحل لهم ان يرجعوا ولا ان يخالفهم من ولد وصار بقيا مثله مستهيدا ان يقول هذا يعتبر مردودا عليه بالاجماع بل هم انفسهم اذا اتفقوا على امر لا يحل لواحد ان يخرج عن الاجماع حينئذ لو خالف فرجعت عن قولي نقول أنت مسبوك بالإجماع وقولك هذا الحادث حدث بعد عقاد الإجماع حينئذ نكون اجتهادا في غير محلق إذن هرز بقولنا المجتهدين العوام والمقلدون غير غير بينهم الشيء العوام والمقلدون العوام الذي لا يعلم شيء من الدين والمقلد لا قد يكون قد يكون يحفظ الزاد ويحفظ ويحفظ آخره لكنه مقدم هل هو من أهل العلم؟ أديه هل هو من أهل العلم؟ لا مقلد لا يعد من أهل العلم البتة إنما هو نسخة زائدة أو مكررة وهم نقلة فقه لا فقهاء كما قال العز بن عبد السلام نقلة فقه لا فقهاء فرق بين ناقل العلم وبين العالم اذن من تحدث فيه اللمس وقعنا فيه في افطار المنهج ليس كل من جلى تفرس كان من اهل العلم بل قد يكون ناقل العلم مع انه تطور المساله وتوعب شيئا من المحفوظات ثم كرره هال من بعده عند النقل يظن من يتعلم انه فاهم لما يقرئ ليس كل من قال شيئا فهم ما يقول صحيح هذا الواقع هو وجود بكثره لكن ما الذي يميز هذا عن ذاك هنا المحك حينئذ نقول هؤلاء نقلة فقه لا فقها بمعنى هذا من ضمن الاذن للسنا تخرب القواعد نقلة فقه لا فقها بمعنى انه يكون ناقلا للعلم وليس عالما هؤلاء هم المقلدون هم المقلدون بمعنى انهم لا يدركون ما اخذوه للعلم بل قد يحفظون القواعد لكنهم يحرمونها على أفسهم من حيث الاستخدام يحرم عليها أن يستهدوا أن ينظر في الدليل وأن يرجح بين الأقوات لأنه وإن كان وصولياً حليلاً ويحفظ الأخير لأنه ليس في مستوى أولئك الأئمة قال شبهة الشيطانية نقعها إبليس على المتأخرين فأغلقوا باب الاستحاب أغلقوا باب الاستحاب فكل من أراد أن ينظر في العدلة عناد الموجي ما هو ويجعل مصابماً لي الأئمة وخارجاً للم ينصب لناهم الخوائد ويقول هذا كله يعتبر يعتبر خروجاً عن, عن الجادة إذا العوام المقلدون فرقوا بين فلا يعتبر وفاقهم ولا خلاقهم وجودهم بالنسبة لهذه المسائل وجودهم عدمهم سواء لا عثر لهم البدء فالعامي لا يعتبر وكذلك المقلد لا يعتبر لقد عبد الضر إجماع له على أن المقلدين ليس من العلم والمراد بالمستحدين هنا لم يقيده الشيخ وقد قيده غيره بالفقهاء وهذا اولى لان العلم بالحكم الشرعي انما يستفيده الفقيه لان مبحث الفقه هو افعال العباد والحكم الاجماع لما يكون في العاصم في هذه المسائل في هذه المسائل ينادي المستهدي العقل يعني من الفقهاء ينادي يكون اطلق العام مراد به الفقهاء فهل يعتبر وفاق الأصوليين لو قاموا خال... اجتمعوا اتفق الفقهاء وقال فالأصوليون هل يعتبروا وفاقهم أم لا فيه خلاف والأصح لا أصح لا يعتبر وفاقهم لماذا لأنه ليس كل أصولي فقه كما أنه ليس كل فقه أصول لا يلزم من هذا وذا وإن كان الأصح في الفقه أنه لا يكون فقه إلا إذا كان عنده قدر معين منه الأدلة من أجل أن يتمم فقههم والعكس بالعكس لكن إذا اتفق الفقهاء على حكم ما فالأصول قد لا تكون له عناية بالفقه عناية ذي لا يعتبر قوله لا يعتبر قوله مجتهدين مراد المجتهدين هنا الفقهاء دول غيرهم فلا يعتبر وفاق الأصوليين حل الأطح ولا وفاق اللغويين ونحوين مثل شرعية ولا وفاق بعض المجتهدين ولو اتفاق بعض المستحبين وخرج بقولنا هذه الامه يعني امه الاجاره خرج اتفاق الامم السابقه ولا يلتفت اليه اجماع غيرها فلا يعتبر وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر اجماعا من حيث قوله دليلا نعم يعتبر ماذا يعتبر عدم وجود المخالف منبوذ بهذا الاتفاق لأن يستفيد من هذا الاتفاق كونه لم يوجد قول يطالف هذا الاتفاق هذه الفائدة وأما أن يكون هذا حجة شرعية فالجواب لا لأن الدليل حصل بماذا حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقريب ولأنهم أدركوا هذا حينيذ لا إجمع عندما نستند شرع فيكون موجودا بينهم ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعا او كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مفعولا حكما لا نقلا من يجمع نعم يعني اذا قال الصحابه كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر اجماع جوابنا لماذا لان من شرط صحه الاجماع ان يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم اما في زمنه فلا وخرج بقول على حكم شرعي والاتفاق على حكم شرع اتفاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم انا حكم شرعي خرج اتفاق على حكم عقلي لو اجمع على مقدمه العقليه كبرى او صغرى او نتيجه عقليه أقول هذا لا يحتسب لا لا يحتسب او عادي فلا مدخل له هنا اذ البحث في الاجماع كدليل من ادله الشرع كدليل من ادله الشرع علم من التعريف انه لا يشترط في المجتهدين عدد تواتر لانه اقل قال اتفاق مجتهدي هذه الأمة مجتهدين هذا جمع فأقل الجمع ثلاثة وبقولنا ان اتفاق أنه يحصل بين اثنين حينيذ نكون أقل الجمع هنا بيه. اقل الجمع فالصحيح أنه ثلاثة وقد قيل أنه اثنان أقل معنى الجمع في المجتهد باثنان في رأي الإمام السلام والأطفح أنه أقل جمع ثلاثة وقال الجمهور صليين و اللغويين لكن قد يعتذر المجلس ان قد يعتبر الجمع في بعض المواضع قدينا انه اثنان وهذا المشهور لماذا لاننا صدرنا الحج باتفاق وكلمه اتفاق هذه تصدق على اقل ما يكون بين اتفق زيد وعمر اتفق زيد والعمران ثلاثه اتفق زيد والقوم اكثر من ذلك اذا ما دام انه يصدق على الاثنين فيكون هو المعتبر اذا مجتهدي يكون أقله إثنان بعض الرسولين اشترط عدد التواسط من حدد أنه بعشرة قد لابد منه من عشرة ومن حدد بأنه سبعين لابد من السبعين والصحيح أنه لا لا يعتبر لصدق المسهدين بما دون ذلك وهو الأخضح وعلم منه أنه إذا لن يكون في العقل إلا مستهد واحد هذا يعدوا يجمع إذا لم يوجد إلا مستهد واحد يعد إجماع خوله؟ لا لا يعد لماذا؟ لأن الإجماع لا بد من اتفاق وإذا لم يكن اتفاق انتفى الإجماع أين الاتفاق؟ اتفق مع من؟ <تصفيق> إذن حلم منه إذا لم يكن في العاصر إذا مستهد واحد لم يحدد به إذا أقل ما يطلق به اتفاق المستهدين إثنان ثم قال رحمه الله تعالى بعدما بيّن لنا حد الاجماع اذا الاجماع لا يكون اجماعا الا اذا حصل اتفاق وقله اثنان ثم من المستهديين هؤلاء فقهاء ويكون في عقل واحد ويكون من امه الاجابه لا من امه الدعوه الذين هم يباينون الاجابه ويكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا قبله ويكون هذا الاتفاق على حكم شرعي لا على حكم دنيوي لا على حكم دنيوي الاجماع هل هو حده الاملاء هناك من نازع في كون الاجماع حجة لانه ليس بحدده شرعي ولكن حقي الاجماع على انه حجة شرعيه حقي بانه قول الجماهير والاجماع حجه والاجماع حجه اي اجماع اهل كل عصر من العصور الى قيام الساعه فهو حجه ودليل شرعي يجب العمل به لان الادله الداله على حجيه عامه بمعنى ان الاجماع حجه في اي عصر يريد السؤال هل هو في كل عصر اذا قيل بانهم حجه يعني تثبت به الاحكام الشرعيه هذا المراد بكونه حجه تثبت به الاحكام الشرعيه سواء كانت عقدييه او فقهيه عينيذ ما هو العصر الذي يقال بانه اذا اتفق اولئك المجتهدون صار اجماعا هل يحدد بعصر ثم ينتهي الاجماع او انه في كل عاصر من العصور الى قيام الساعه الثاني لماذا لان الادله الدال على حتميه الاجماع مطلقه لا قيد تبعق لا قيد تبعق حينئذ من قال في هذا التقليد لان الالم بمسائاته يقال بانه يتسن في مساله الاجماع من جهتي الامكان والعلم به اين يدن البحث هنا في الامكان اقول نعم يمكن بكل عصر من العصور الى ان تقوم الساعه اذا امكن ان يتفقوا ووجدت وسائل العلم لهؤلاء المتفقين صار الاجماع ووجد الاجماع اين يد الفرق بين الامكان يمكن او لا يمكن فقد كلام في هذه المساله وام هل يمكن العلم به لو وقع على مساله نقاه مساله اخرى ما هي الدلله الدال على حديه الاجماع قوله تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَصَطًا وَصَطَ الخيام العدل لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس إذن فقوله شهداء على الناس يشمل شهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول بمعنى أن قوله تعالى شهداء عام يشمل الشهادة على أعمالهم في الدنيا وكذلك على احكام اعماله حينئذ الشهيد يكون مقبولا يعني اذا استشهد الله تعالى احدا فكان شهادته مقبوله حينئذ القبول هنا متعلق بالاعمال ومن وباحكام الاعمال هذا وجه والوجه الثاني يقال الوسط هو الخيار العدل والله تعالى عدلهم لقبول شهادتهم فيكون حجه فيدرب العمل بمصطفى هذا الاستدلال اولى مما ذكرهم شرحه الله تعالى لانه قال العدول الوسط هنا المراد به الخيار العادل وهذا تعديل عينيدي اذا كان تعديلا من الله تعالى صار مقتضاه ان خبره مقبول عينيدي اتفق على امر ما صار حجه قوله تعالى فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول فان انت نازعتم في شيء فان لم تتنازعوا حصل الاتفاق ولا يجب الرد متى يجب الرد عند الاختلاف اذا اتفقتم لم يجب عليكم الرأي اذا هذا بالمفهوم دل على ان ما اتفقوا عليه حق ايه اخرى هي تكون اولى مما ذكر قوله تعالى ومن يشاغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونقيه جهنم واسع مصيره توعد بالعقاب على متابعه غير سبيل المؤمنين فمن ترك متابعه سبيل المؤمنين توعده بالعقاب ولا يتوعد بالعقاب الا على ترك واجب فدل على ان متابعه سبيل المؤمنين واجب ولا يكون واجبا الا اذا كان حجهتا الا اذا كان حجهتا قال صلى الله عليه وسلم لا تتبع امتي على ضلال على خلاف فيه صحه الحديث لا تتبع امتي على ضلال اذا لا تتبعوا على ضلال فاذا اتفقوا صار حقا واضح ان نقول حيث النظر اجماع الامه على شيء اما ان يكون حقا واما ان يكون باطلا فان كان حقا فهو حجه وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامه التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيه الى قيام الساعه على امر باطل لا يرضى به اللاه عز من اكبر المحال هذا شيء نظري اذا وجدت الادله السابقه يكفي يعني أنه إذا استفقت الأمة على حكم ما لا يمكن أن يكون باطلا لأن الله تعالى زكاها وعدلها فإن يجل لا يمكن أن تستمع على أمر نكون باطلا أو مناقضا أو محادلا لأمر الله تعالى فإذا استمعت دل على أنه ليس بباطل إذا استمعت دل على أنه ليس بباطل هذا يكون أسفل ما يكون بالشرح للحديث السابق لا تستمع أمة على ضلالة ثم قال أنواع الأجماعة انواع الاجماع اذا عرفنا ان الاجماع حجه لكن متى اذا امكن العلم به اذا امكن العلم به ولذلك نقول امكان اسماعه جائز عقلا بالخلاء بالعقل يدر ان اتفق الامه كلها على حكم شرعي بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فهنا العقل لا يمنع والضروريات من الدين لا خلاف في تصوره يعني المعلوم من الدين بالضروره كله محل اجماع ف هذا تصور الاجماع في الضروري من الدين لا اشكانا والكل مسلم بهذا وامكانه فيها اما في غير جانب فيما هو ليس بمعلوم بالضروره من الاحكام فاختلف في امكانه على المذهبي هل يمكن او لا يمكن يعني في المسائل التي لا يعبر عنها بأنها معلومة من الدين بالضرورة ما هو معلوم من الدين بالضرورة الذي يستوي في علمه العام والقام فالعوام يعلمون هذا مثل وجوب الصلاة الخامس وحرمة الزنا والذبى ونحو ذلك ووجوب الصدق نقول هذه كلها يستوي فيها العام والقام حينئذ نقول هذه بالإجماع نحكي الإجماع هو ممكن عقلا وموجود في ذلك لكن مع هذه المسائل هذا يمكن يتطور الإجماع هل يمكن او لا فعلم مذهبي على مذهبي الاول ممكن وهو مذهب الجمهور وهو مذهب جمهور الاصوليين ودليلهم مشاهده الوقوع الوقوع دائما يكون دليلا على الوجود يعني اذا اتى بدليل واضح بي بان هذا يسمع ولم يكن من الضروري من الدليل لا اشكاله اعتبروا ماذا يعتبروا دليلا على على الوقوع واورد دليلا وهو الاجماع على نجاسه الماء المتغير من نجاسه قال وهذا ليس فيه هنا وانما فيه اجماع وهل هو من المعلوم من الدين بالضروره قالوا لا ليس من المعلوم بالدين من الدين بالضروره اذا وجد الاجماع في ما ليس معلوما من الدين بالضروره اذا امكن المساله ووقوعه ومشاهدته دليل على الامكان الثاني المذهب الثاني غير ممكن لو لا يمكن ليكون تم اجماع لماذا بانتشار اهل الاجماع في الارض ويمتنع نقل الحكم إليهم عالة فيمتنعوا الاتفاق الذي هو حقيقة الإجماع إذن مذهبان الإمكان عقلا يمكن أما الوقوع بالفعل لأن يكون سمى إجماعا وخاصة بعد عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذا محل وجهكا ولذلك نقول الأصح في هذه المسألة والله أعلم أن الإجماع محصور في الصحابة الفقر لأنه هو الذي يمكن أن ينضبط الإجماع في عهدهم لأن يكون تم اتفاق وينطبق عليهم الحج بعد الصحابة لا ننفي إمكان الإجماع لكن العلم به ووقوعه أشبه بالمحال لن يكون محال لماذا؟ لأنه لا يمكن عرض كل أهل العلم الذين انتشروا في العرض نحن الآن في هذا الزمن أو الزمن الوسائل والتوسع والانضباط والعلام نحوه لا يمكن هذا حصر العلماء الذين يمكن أن يكون اتفاقهم معمولا به في الإجماع وكيف بالسابق ما أن يكون قوله يرحل إليه في زمن شهرين وثلاثة إلا ورجع السابق عن قوله كيف يحصل الإجماع هذا محال لا أقول محال هذا أشبه بالمحال حينئذ نقول الذي ينضبط هو إجماع الصحابة ولذلك يقول ابن تيم رحمه الله تعالى في الفتاوى في جزء الثالث عشر صفى 341 في الرجوع قال رحمه الله تعالى ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابه اما بعده فقد تعذر غالبا يعني اهل الصحابه هو الذي يمكن ضبطه هذا احد قوله فاتى قول اخر ذكرهم الشيخ هنيد قوله ولا يعلم اجماع بالمعنى الصحيح لان كانه سابقه اتفاق المجتهدين هذا الاخر يعني امه المحامله فيه لا ياتي اجماع بهذا المعنى الصحيح الا ما كان في عصر الصحابه اما بعدهم حتى التابعين حتى في عصر التابعين اصفاد التابعين اما بعدهم فقد تعذر غالبا وتم له القول في اخر الوقتيه انه في القرون المفضله ثلاثه هذا او ذات ما بعد الثلاث يكاد يكون محال حتى في زمن التابعين وبعدهم كذلك اشبه ما يكون بالمحال لتفرق الامه في بقاع الارض لازم نحصرهم هذا المحال هنا انواع الاجماع الاجماع نوعان قطعي وظني قطعي وظني فالقطعي يعني المثبت علمه لا يوجب تكذيبه ولا ردّه ما يعلم وقوعه من الامه بالضروره ما يعلم وقوعه من الامه يعني علماء وعوام خاصه وعامه بالضروره لا يمكن دفعهم فالاجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مقالفه إذا كان ممن لا يجهده هذا النوع القطعي في المعلوم من الدين بالضرورة هذا كما ذكرت أنه لا خلاف فيه وقوعه لأنه يسأل فيه العام والقام وما ذكره من المساعي الواضح بينه وجوب الصلاة الخامس وتحريب الزنا ذكر الوجوب والتحريب وهذه مسائل عديدة وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا تون حجة يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله بمعنى أنه لم يبلغه العلم بالإجماع هذا الذي الضغي ضبط العبارة بها كان مذهب الشيخ أو سع من هذا فإذا كان منكر الإجماع إذا كان منكر الإجماع يعيش بين المسلمين فأمكن العلم حينيذ إذا أنكره كفا لماذا؟ لأنه ليس بجاه كما ذكرنا قبل يومين هذا لا يسمى جاهلا في الشرع وانما يسمى معرضا ولو كان دعاه الجهل لاما من انكر اجماعا معلوما من الدين بالضروره كمسلم اسلم سافر اسلم فما صدق به وجوب الصلوات حتى بين له لا, لا يكفي لماذا لانه حديث عهد باسلام او كان في بلاد نائيه لا يصل اليها العلم فمثل هذه التي هي دون الشرك والتوحيد واجبات والمنهيات المحرمات هذه يعذر بالجهل فيها يعذر بالجهل فيها واما اذا امكن العلم وان كان يعيش بين المسلمين او كان في بلد نائيه ويمكن ان يصل الى العلم لو بذل اسبابه فلم يبذل لا يكون جاهلا انما يكون معرضا فاذا انكرف فاذا انكر تدعى الاسلام هذا النوع الاول هو القطر وهو قطعي والظني نوع ثاني ما لا يعلم الا بالتتبع والاطراد هذا الذي وقع فيه نزاع ذكرنا ان الصحيح انه محصور في اهل الصحابه فقط بما معناه اما من بعده بل بعضهم نازع في عصر الصحابه في كله قال عصر الصحابه قبل الفتنه وان بعد الفتنه فقد توزعوا وتفرقوا في الامصار فالتئامهم صعب فكيف بمن بعدهم على كل ان نقول اجماع الصحابه ونثنق وهو اولى الظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقرار يعني يحتاج شخصا يذهب ويأتي وينظر في قول فلان وفلان وفلان ويمر على كل المتهدين في الأمة كلها ثم يخرج بنتيجة بأن المتهدين من الفقهاء قد أجمعوا واتفقوا على حكم شرع على حكم شرع وهذا كما ترى بصورته طعبا متعذر أو كالمتعذر وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوتي في إمكاني ذو وارضح الاقوال في ذلك راي الشيخ الاثنين الجتي رحمه الله تعالى في حاجه قوله له قوله حيث قال في العقيده الوسطيه يا خيرها والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وتشتت في الامه يعني به كما فسر في بعض المواضع قرم ثلاثه مفصل يعني اجماع الصحابه واجماع التابعين اتبع التابعين وهذه القرن الثلاثة هي التي ذكاها الذي اطرأ فخير الناس قبل ثم الذين ينؤونهم ثم الذين ينؤونهم قالوا هذه هي التي ينعقد به الإجماع لكن كما ذكرنا أن بعض الأسوريين ورأي وديه أن الصحابة بعد الفتنة تفرقوا في الأمصار فصار اتفاقهم فيه شيء من الصحاب فكيف بمن بعدهم من التابعين وغيرهم لذلك الأرجح هو أن الإجماع محصور في زمن الصحاب أما التابعين ومن بعدهم فلا ولذلك الإمام أحمد قال ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب من ادعى الإجماع كذب يعني ليس بي صادق لعل الناس قد اختلفوا لعل الناس قد اختلفوا والذي يوجد عند المتأخرين قد تقول الآن أنه يحكي إجماع عبد البر يحكي إجماع ابن تيمي نفس يحكي إجماع هذا نظر مستقرى لما وقعت أعينهم على الكتب التي ورصتها فنظروا في الكتب فقط وليس كل عالم فقيه ألف وليس كل عالم فقيه ألف وكتب رأيه ووصل ليد الثيمية أو النووي أو العبد البارد صحيح أو لا هذا مسلم هذا هو عمر فطري لا حسن إلى تدليل مدرك بالحسن حينئذ يستقرؤون وينظرون في هذه الكتب التي بينها دين فلا يجدون أحدا خالق فيحقون الإجماء فهو ظني ولذلك منكره لا يمتع ولو خالق وكان أهلا للنظر ثبث كان اهلا للنظر وقالوا هذا الاجماع لكن الافضل انه لا لا يخالف ويبقى على الجاده ومن اجل ان يحصن نفسه ومن اجل ان احاط ويبرد الذمه انه قد يكون اجماع بين لكن في نفس الاكثر الظاهر انه ما استقراوا الى الكتب التي وقعت بين ايدي والا بفهم يحكي اجماعنا احيانا في القياس من عقيد امر واضح لانه مخروجه من زمن الصحانه عندنا الفتايات الذي يحكي فيها الاجماع المقيم او ابن تيميه رحمه الله ده باعتبار الكتب التي وصلت اليه عندما يحتمل انهم صادوا ويحتمل انهم اخطا فيكون تم توسع في مفهوم الاجماع ولذلك بعضهم يضبط هذا الاجماع الذي يحكيه النووي ويغيره انه بقول الكثيرين من اهل العلم فيعدل معنى الاجماع الذي ذكره الصليون لانه ليس اتفاق للمجتهدين وانما اكثرهم الذين الفوا ووصلت كتبهم إلى أيدي هؤلاء النظرين فحكوا ليجمعهم بالاستقراء وتتبع وهذا يسمى استقراءاً ناقصاً وهو حجة ظنية عند بعضهم ليس بحجة لكن إن كان حجة فهو ظنية يعني ليس بقفعك الأول وأما الاستقراء التام هو الذي عناه الأصليون به حد الثالث يسمى ماذا؟ استقراءاً تاماً وأما الاستقراء التام هذا لا يفيد للظر الاتقراء الناقص لا يفيد إلا إلا الظلام إذن قوله تيمي هنا والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة إذن كل من كثروا الاختلاف بعد إمكان الإجماع وهذا الاختلاف موجود في آخر عن الصحابة إذن عقلا يوجد الحقص وهو انتفاع الإجماع واعلم أن الأمة لا يمكن أن تكون تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ نعم دليل صريح واضح بين غير منسوخ اي لازم نقول الامه لا تجمع بالخلاف لا تجمع بالخلاف فانها لا تجمع الا على حق بالدليل السابق اجتمع امه على ضلاله واذا رايت اجماعا تظنه مخالفا لذلك هاي لازم يكون الخلل في شيئ اخر تنظر في فإن من يكون الدليل غير صحيح دليل المعارض بالاسماع قد يكون ضعيفا ليش الد صحيحين لا تعارض لانه لا تعارض الا بين نصين ثابتين واما ما لا يثبت كالموضوع والمنكر والظعي هذا لا يكون معارض لا يكون معارض او غير صريح يكون ثابت لكنه ليس بصريح واذا لم يكن بصريح يعني ليس بن والنفس هو ما لا يحتمل إلا معنا واحدا فأنت ظلمت أنه صريح لا يحتمل إلا معنا واحدا وهذا المعنى مناقض له الإجماع إذن أعد النظر قد يكون هذا النفس ليس صريح بل هو ظاهر أو منسوخا ولم تعلم أنت بالناثر أو يكون الإجماع على الناس وأنت لم تعلم به أو في المسألة خلاف لم تعلمه هذا ظاهر كثير عند المتأخلين لن يحقون إجماعات ولذلك بعضهم الموجود هذا قد ناسحذ مثالا يعني طائفتان يرد بعضهم على بعض كل منهما يدعي الاجماع هذا يحتج بالاجماع يقول الاجماع معنا والاخر يقول الاجماع معنا هو لا اجماع لا في هذه ولا تلك يكون فيه خلاف يكون فيه فيه خلاف شروط الاجماع للاجماع شروط منها اولا ان يثبت بطريق صحيح يعني الوسيله التي تصل اليه من اخباركم الاجماع لابد من الطريق الصحيح لابد من السند من هذا الذي لف على اهل العلم ونظر فيه وداره ناقده قد يكون سابقا عكس قرون لابد ان يصل اليك العبد بطريق صحيح واضح اذا لابد من النظر في الطريقه الموصله للاجماع ان يثبت بالطريق الصحيح بان يكون اما مشهورا بين العلماء او ناقله ثقه واسع القناع هذا فيه تجاوز فيه توسع لأن يكون إما مشهورا بين العلماء كم من إجماع مشهور وليس بصحة بل مسألة فيها خلاح أو ناقله أو ناقله ثقة واسعة للطلاح لأن يكون إما مشهورا أو ناقله ثقة واسعة للطلاح حينيذ نقول الثقة واسعة للطلاح إلا ما اطلع على ما وصل إليه كما ذكرنا السابق فلو قيل بأن ابن تيمي حكى إجماع في مسألة ما ولذلك نجد حتى بعض المعاصلين إذا حكى ابن ثيم الإجماع يقول لها خالف ابن حجم خالف ابن حجم وهذا يبعد أن يكون ابن ثيم بطر على رأي ابن حجم لكن لو اعتبر إجماع ما بعد الصحابة فمخالف ابن حجم معتبرا لأ لو قلنا بأن الإجماع لا يختص بعقل الصحابة أو بالقرون الثلاثة لا شكلنا اعتباراً أن اعتبار حجم مخالفاً لا شكل لأنه عالب ومجتهد وقوله معتبرا ثانياً اذا خص الاجماع عند الصحابه قال ف ابن حزم او لم يقال قال ف ابن حزم او غيره او لم يقال ان يدل على فرض هنا قوله بان يكون اما مشهورا بين العلماء اقول كم من اجماع مشهور والمساله فيها خلاف او نقيله ثقه واسع الاطلاع اذا واسع الاطلاع اخذه من الخصص يعني من الكتب اي لا يدل لا يكون اجماعا قاطعا وانما يستانس به الثاني صدي بمعنى الاولى ان يتبع ولا يخالف هذا المراد ثانيا الا يسبقه خلاف المساقف فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائله يعني لو اختلف الصحابه على قولين ثم جاء التابعون اجمعوا على احد القولين هل يصح الاجماع ولا اختلف الصحابه على تحريم منهم وقالوا بالتحريم ومنهم وقالوا بالكراهه أجمع التابعون على القول الثاني والفراحة هل صح الإجمع؟ لا لماذا؟ لأن من مات من القائلين بالتحريم مات جسده هو أما قوله فباقي المذاهب لا تموت من نوت أصحابه إذا ما بقي أبو حنيف ولا مالك ولا الثاني ولا أحمد حينئذ ماتوا وبقيت أقوالهم محبوبة حينئذ أقوالهم تنزل منزلة وجودهم كأنهم خالق اذا كان ثم خلاف بين الصحابه واجمع التابعون او من بعدهم على احد هذه الاقوال فان هذا الاجماع مسبوق بخلاف مستقر فلا عباره فيه فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تذكر بموثق قاليها فالاجماع لا يرفع خلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف بعده يعني لو اتفق الصحابه على امر ما اي لازم نقول هذا الاجماع يمنع من خلاف لا كذلك لو أجمع الصحاب على تحريم مسألة ما حكم ما فجاء من بعدا قال لا مقروف قال لا قوله فباط لنا لأنه مخالف لي للإجماع وذل الشرعي والعقل أنهم لو أجمعوا على أمر قد وقع فيه خلاف قال لجمعوا بعض إذن لا يرفع الخلاف السابق ويدفع الخلاف اللاحق لا يرفع الخلاف السابق ولا يدفع الخلاف اللاحق هذا مراد الشيخ رحمه الله فالإجمع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع يعني يدفع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة ما أخذه وقيل لا يشترط ذلك أن لا يسبق خلاف مستقيل فيصح أن ينعقد في العقل الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده على من بعده والأول كما ذكرته أصح ثم قال ولا يشترط على رأي الجمهور قراض عاصر المجمعين فإنعقد الإجماع من أهلي بمجرد اتفاقهم هذا قول أشبه ما يكون بالخيال هل يشترط قراض العاصر عاصر مجمعين أو لا بمعنى أنه إذا اتفقوا على حكم ما اتفقوا الآن هذه الساعة متى ينعقد الإجماع هل باتفاقهم الآن بمجرد لحظة بعد الاتفاق أو لا بد أن يموت كل من اتفق ثم ينعقد الإجماع نفس اللحظه هناك من يقول لا لا نعتبره اجماع لا اتفقنا الان هل حصل الاجماع صار حجه لا ما بعد ما صار اجماع متى يصير الاجماع اذا مات الكل لانه لا يتحقق انهم قائلون بما اتفقوا عليه الا بنص لانه قد يظهر ان قوله خطا فيرجع عنه قد يتبين له دليل لم يكن عنده فيرجع عنه فان هذا قول باطل لانه يلزم منه الا ينعقد اجماع يذهب منهم الا ينعقد الاجماع ولذلك اضهار التابعين كان يحتجون باجماع الصحابه مع عدول فعل الصحابه فكيف حينئذ نقول لا بد من انقراض العصر ثم على ذلك يتعذر الاجماع لانه ما يتفقون الا يرتقون 80 سنه يولد ويتفقه والمرتجي يخالفه وكذلك حينئذ ما بقي اجماع صار متعذرا ولا يشترط على راي الجمهور انقراض عصر المجمعين والمراد من قراض عصر المجمعين موثهم جميعا بعد اتفاقهم على الحكم في الحادث التي وقعت في زمنهم فالصحيح أنه لا يشترط مطلقا كم كان صريحا أو ثقوتيا كم كان إجماع الصحابة أو غيرهم إن أمكن هذا مده الجمهور أنه لا يشترط قراض العصر والأدلة على أنه لا يشترط قراض العصر أن أدلة فردية الإجماع مطلقة يعني كل الأدلة التي مرت معنا أن الإجماع حجة ما اشترط فيه هذا السابق هناك ذلك هي مطلقة واشتراك القرار هذا الزيد زيادة على علمه وسبق معنا في المطلق أن العاصر له يبقى على إطلاقه ولا يلوز التقييده إلا بدليل الشرعي فأين الدليل هنا؟ لا دليل إله إذن أن أدلة حجية الإجماع مطلقة توجب أن الإجماع حجة لمجرد حصول الاتفاق ولو في لحظة فاشتراط الانقراض لا ذليل عالي ثالثا احتجاد السبعين بإجماع الصحابة في آخر عصرهم ولم ينكره أحد فعلم أن شرط الانقراض غير محسن الله ثالثا اشتراطه يؤدي لتعذل الإجماع وعدم وقوحها البث لأنه سيولد من يولد ويتفقه في الدين ثم يصيره مستهدا فيعابضه عندئذ نقول هذا جلزا منهم تسلسل على ما ذكر فيبطل الإجماع إذن ماذا قال هنا ولا يشترط على راي الجمهور ان تنازع اكثر المجمعين فينعقد الاجماع من اهل بمجرد اتفاقه الذي قدر انه استمع في مكان و مات معا ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد بعده يعني بعد الاتفاق بمجرد الاتفاق بلحظه واحده حصل اجماع فلو اراد شخص منهم ان يرجع لا يجوز له الرجوع البته لانه لو رجع صار مقالفا للحديث فصار حجه عليه وعلى اهل عصره وعلى من بعدهم الى قيام الساعه بمجرد حصول اجماع الصحابه صار حجه على جميع الصحابه فلا يحل لاحد ان يخالف هذا الاجماع ثم صار هذا الاجماع حجه على كل ذلك العصر وكذلك على من بعدهم الى قيام الساعه لان الدله مطلقه لان الدله على ان الاجماع حجه ليس فيها اشتراط انقضاء العصر ولان الاجماع حصل بتاعه اتفاق فما الذي يرفع حق الاتفاق إلى خلقه أوجد الإجماع عندما يستفقون يقول اتفاق المستهدي العاصل من هذه الأمة على حكم الشرعين بعد وفاة النبي هذا حقا ما الذي يرفعه وإذا قال بعض المجتهدين هذا الإجماع السكوث رد أن يشرع فيه رحمه الله تعالى وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاب ولم ينفروه مع قدرتهم على الإنسان هذا القير لم ينفروه مع قدرته أما إذا احتمل أن يكون تم ما يخاف منه يعني انتشر قول فعله فاعل وانتشر وتم من يضرب بعطم الحديث كما يقال فما استطاع العلم أن يتسلم وخلاله نقول هذا لا يعتبر الجميع لماذا؟ لأن النفوذ لسلطة ما قد تكون منعت من الحديث بهذا الأمر واضح؟ واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم عن الانكار فقيل يكون إجماعا هذا الإجماع الثكوت يقول البعض ويتكت الآخر أو يسعل البعض ويتكت الآخر كما ذكرناه في قول الصحابي إذا اشتهر ولم يعلم لمخالف هو إجماع الثكوت لكن بعض الصحابة كما ذكر الله الإجماع محصور في الصحابة فقيل ما ذكر يكون إجماعا أي في التكاليف أي حجة قطعية في الأحكام من التعلق بالتكاليف وإن لم يكن الحكم تكليفا لم يكن إجماعا ولا حج قيل إجماعا يعني في التكاليف لا في باب المعتقد وقيل يكون حجة لا إجماعا يكون حجة لا إجماع على تحتاج إلى النص إن قيل بأنه إجماع واضح ولد فيه الحج لكن كونه ينفع عنه الإجماع ثم يقال بأنه حجة ما الدليل تحتاج إلى الدليل إذا كنا نازع فيه مذهب الصحابي على ما ذكر أنه ليس لي حجه او للصحابي ليس حجه نحتاج الى دليل واضح بين يدل على انه حجه فاذا من بعدها اذا من بعدها اذا وكيد يكون حجه لا اجماعا هي حجه ظنيه لا اجماعا يمتنع مخالفته لعدم تحقق الاجماع او الاتفاق لكن لرجحان دلاله السكوت على الموافقه اعتبر حجه ظنيه يعني لما سكت من سكت قال السكوت علامه الرضا السكوت على ما ترضى حينئذ قالوا إذا ما سكت هؤلاء إلا من عجل أنهم وافقوا لأننا اشترطنا ماذا مع خضرتهم على الإنسان ومع ذلك سكت ولا يسكت إلا عن شيء يرضاه إذن هذا حرك فينا ظنا لأنه حجة لأنه حجة وقيل ليس بإجماع ولا حجة هذا الظاهر الله أعلم ليس بإجماع ولا حجة والسكوت له احتمالات وعيضا لا ينسب لساكت القول لا ينسب لساكت قولا وقيل قول الرابع بالتفصيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجمع لأن استمرار تكوتهم إلى نقرار مع قدرتهم عن الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال هذا فيه بعد يعني مراد الشيك رحمه الله أنه ينظر فيه إذا كان عندهم قدر على الإنكار فقال بعضهم قولا أو فعل فعلا فإنئذ يعني مر السنين إلى أن مات القائد أو ماتوا حينئذ علمنا أنهم تركوا الإنكار لرضاه بموته لأنه لو كان منكرا سيتكلمون لو فيما بعد لكن نقول هذا التفصيل يحتاج إلى, يحتاج إلى الدليل لأننا رددنا على من استرث انقراض العاصر بأن الأدلة مطلقة فكيف تفصل لذلك هذا التفصيل يحتاج إلى الدليل والأدلة لأن الأدلة مطلقة إذن هذا ما يتعلق به الإجماع السكوتي وحينادي نقول ان كان متعلق بالصحابه فامره كما كما مضى ولكن كان بغير الصحابه فلا يوجد تبو حجه ولا, حج ولا, ولا اجماع والله اعلم صلى الله عليه وسلم نبينا على محمد وعلى اله وصحبه ناخذ هنا ناخذ امشي طيب من نام عن الصلاة متعمداً النوم ولكن ليس متعمداً لفصل فراء تعمد النوم ولم يتعمد الفصل فراء وإنما استهتاراً يعني ما استهتار تكاثباً تعبير فيه ألا يقضيها والحديث لم يفترط العذر في النوم هذه مثلاً بحظوة خاطئة فنذي يفصل فيه إن كان نام قبل دخول الوقت ولم يستيقظ إلا بعد خروج الوقت او مع الدكتور ان نام بعد دخول الوقت هذه لا تاخذنا حجه ان نام بعد دخول الوقت وقبل ان يبقى وقت لا يسع الا الصلاه فالاصل انه فعل مباح الا اذا تعمد او تساهل او جاء شيء في قلبه من جهه الصلاه حينئذ اذا نام وهو الصلاه فاذا قام يدخل في الحديث من نام عن صلاه ويأتم لتفريقه في حين يجل تكون الجهة مفكة الإثم من حيث ماذا؟ من حيث عدم أخذه بالأسباب وثانياً كونه يقضي الصلاة لعموم الحديث متى نقول أنه إذا نام لا يقضي في حالة واحدة وهي أنه إذا بقي من الوقت مقدار عشر دقائق مثلا نقول له صلاة الظهور كم تأخذ منك وضوءاً والصلاة قال عصر الدقاء أو ربع التاعات بقي إلى أن بقي ربع ساعة منام حينئذ نقول لا تقضي الصلاة لأنك تركتها متعمدة وأما ما قبل ذلك فالأصل أنه الحديث عام مجيء لكن لا تتوسع فلا يكون وسيلة له توسع فيه النوم عن الصلاة هل يكره؟ هل من يكره على الشغل وما هو أدنى منه من الأفضل له التبات من الاستسلام وهل يتاب على التبات؟ هذا يختلف بالخلاف من الأشخاص لكن من حيث الجيس من صبر فهو أفضل من صبر فهو أفضل وخاصة إذا كان يفسد به أو لم يكن قائد بالحق أما من عدا فينظر على كل صبر من حيث هو أفضل قد يقرأناها إذا تعرف قول الصحابي مع قول الصحابيين أخذ فما من عيار الذي رجع به أحدهم أخذ من عيار دليل آه. الدليل نرجع إلى الدليل لأن كل واحد منهم مستدر بدليل ننظر بدليل يعني نقضع النظر عن كونه الصحابية ننسى أنه الصحابي وننظر بالدليل عاملوا معاملة صحابية أو... نعم قلت بكرة قوله ذاتهيمية أن المشتهد لا يدونز له اتباع لا يدونز له تقليد فرقه بين التقليد وبين اتباع لا يدونز له تقليد يعني الصحابة تم تفتير قوله حيث أن الصحابي, أن الصحابي أكثر علماً وملازمةً للنبي والمشتهيم نعم هذا باب الاستئنام يعني أي مشتهد عنده أهلية النظر لابد أنه يطمع قلبه إلى قول الصحابي أولى لكن هذا لأنه ملزم أو لا حديث في الالتزام هل انا ملزم بقول الصحابي لا أدل... لا يجوز البروج عنه او لا اما قوني اخذ بقول الصحابي استئناس اطمئنانا اعلم باللغه واعلم بوصول خلف هذا لا شك كبير ما رايكم بالذي لا يحب اظهار المسائل العاطفيه لوالديه مع انه يحبهما يطلب رضاهما لقلبه وهذا يعتبر فيه شيء من العقوق قبل التوضيح قرب الوالدين والعقوق هذا يختلف باختلاف الاسماء يعني مرده الى الاخر ورده الى الى ذلك ما فكر فيه في, في الكتاب السنه وانما حث على البر الوالد وثكن ونهى عن عقوق الوالدين وثكن لانه في الجمله تم امور اتفق عليها الاذيه البدنيه والاذيه باللسان هذه محرم لا شكنا في كل عصر لكن تم ما يتعلق بال بالعقوق او بالبر هل يختلف بزمن الى زمن ثم حق الوالد أو الوالدة له حقية في الإسقاط ونحقه فقد يرضى هذا ما لا يرضاه داك ومرده إلى إلى العطف ليس تم أمور فإذا كان يتحرّل من إظهار عاطفة أو شيء يقول هذا من كمال البر أن تظهر العاطف لكن إذا تركته حياء أو نحو ذلك فلا يؤثر حرفت الصوت في الإقامة وقال له بالسنة أين عم تقصد اللقامة في المكبّر اللقامة فيه في المكبّر هذا كل هذا المجلس الذي ينزع على لكن الله أنه يقيم فيه مكان فيه في مكان ولو كان هذا بعيد عنه شهر العقيد الحرار رحمه الله تعالى ينهى من عنده أن يقيم فيه المكبّر هذا ضيّع الناس انتظرون انتظرون حتى إذا يقيم يتقام وتوضى على عجل ثم أدركت الشهد للأسف وما حفظه خالفة الصحابي بما روى العبرة بما روى لا بما رأى هذه العصر فالعبرة الصحابي في الرواية أما إذا خالف نطبق عليها الطعام السادس يعني نفق بين الجهتين عندنا رواية وعندنا رأي لماذا نقلق هذا بذاته عندنا رواية يعني بسلامية الحرجة وقول الصحابي به التفصيل السادس فنزنه به الميزان السادس وتبقى الرواية السادسة منه اي شيء هل يعمل بالحديث الضعيف صحيح الحسن وده اللهفه هو السؤال يسعد وتوافق ما تعمل به هو الصحيح الصحيحه والحسنه هل يعتبر الحديث الحسن مرتبه بين الصحيح والضعيف هذا قال كلام متاخرين لو مرتب بينهما صحيح وضعيف كل مثلا صلاح كل مثلا فيها هل صحيح انه لا يكفر من انكر شيئا من العقيده اذا سان في حديث الاحاد ويصفر اذا انكر شيئا من عقيده بالحديث المتواتر وهل يكفر بالتفصيل بدناء لا يكفر هذه احكام كل حكم يترتب على وصف التواتر والاحاد هو بدعي هو هو بدعي وانما قد يقال عند بعض من كتب في الترذيح انه اذا لن لم... هذا لا لا مثال لها لكن باب التقعيد فقط وإلا لا مثال له إذا تعارض حديثا ولم يمكن الجمع بينهما إلا بأن يقدم المتواطن على أحاسب الثمان لا لكونه متواطن أحادا من هذه الحيثية في الحاسب إنما لكون هؤلاء الغواس أكثر من هؤلاء فننظر بهذا المثال فكنا هذا لا وجود ذلك إنما كمثال فقط كيف نعرف المتقدمين من العلماء من أي سنة لأي سنة ما عندنا هذا تفريق بين المتقدمين والمتاخرين هذا في كل فن لذلك قد يقول البعض كل المتقدمين والمتاخرين لا انتسب الى هذا المذهب لكن كل فن فيه متقدمون وفيه متاخرون التفسير فيه متقدمون وفيه متاخرون الحديث اللغه كذلك الفقه العصر الاصطلاحي العلمي قواعد عامه قاعده عامه الاصطلاحي طالب العلم انه يبدا بكتب المتاخرين هذا العصر ولكن يجعلها وثمث لأن علم المتقدمين الثلاث من أقوال الطحابة والتابعين وكبار التابعين ومنهم العلم الأربعة ومن كان على شاكلة في التجرد والبحث عن السنة هذا الصنف هو المقصد في أخذ الأقوال والأحكام والمناظرة والنظر والبحث هؤلاء هم المقصد حين إذا كنت تفي هذا الزمن وبينك وبينهم متافة فالأصل أنك تستفيد من كتب المتأخرين بأن تكون وسيلة لك في فهم العلم الحيث هو فمثلاً في الفقر تأخذ الذات تسقنه إلى أخره ومع الروض وتفهم المرادات والشروط ونحوها ثم تنصدق مباشرة إلى كتب متقدمة ولا تبقى مع الإنصاف والشعب الصناعة والشرح المنتهى تموت وأنت ما قررت عن عد الكتب لا ليس مقصد لك وإنما هي وسيلة نعم من أعراض أن يضبط مذهب ليقلد او يدخل ثقم من جهه الكمال لاشكل انه يضبط هذه الكتب لكنه ليس الاصل وانما ترجع الى اقوال الى اقوال الصحابه لانفسه وتنظر فيها ما صح منها وتثق مع دليلها وكذلك تثق مع اختبار التابعين والامه الاربعه بانفسه ليس ما يحكم المذهب الاصلاحي مذهب الاصلاحي بالامه الاربعه يقع فيه خلق كبير جدا ولذلك السيد ابن تيميه رحمه الله تعالى لا يذكر مذاهب المتاخرين انما يقول لا ابي حنيفه روايته اصحه ما كذا ولمالك كذا واصحهمه هو الذي رجح المذهب يعني ما صحه متاخرا هو الذي يعتمد وهذه صارنا عند الباحثاب المذاهب قد يثبت ان فلان رجع عن قوله من الائمه ثم يجعل هو المذهب الذي يفتى به هذا المهم لان هو اذا رجع وجب ان يجعل هو المذهب المتبع اما كونه موافقا لاصوله تكون الاصول هذه ما فكذ من اصوله الا امام الشافعي رحمه الله تعالى والبقيه كلها سنباط ابو حنيفه سنباط ومالك وان كتب شيء في المواضع لان الغالب شيء تعطيل ان هي فتاوى اقوال ترجيحات وكذلك الامام احمد ليس عنده مصنف ليس عنده مصنف مدونه اما قوله لا يصل اصول هذا قاطع ومقطوع به لدى نصر وعنه ليس بالمعنى ان ياخذ قول هؤلاء من هؤلاء شخصك بق لا اقول هؤلاء نظروا على اصل وهذا الاصل له فروعه صارت منطقيه ولذلك لا يتناقضون وانما حصل التناقض عند من تناقض لانه ياخذ فتوى هذا وفتوى هذا ويرجح من هنا او هناك وليست له اصل لماذا لانه اذا كان له اصل حينئذ لا يختار من هذه الاقوال الا ما وافق اصله وانما ترى انه يرجح مره بحنيف ومره مالك يظن انه قد خرج عن التقليد فلا فاقول هذا الكتاب الذي يجعل طالب العلم يجعلهم سلما للوصول الى كتب المتقدمين حينئذ يسقن الثاد مثلا ثم ينطلق ويقرأ فيه ما ذكر منه أو كتب في رواسة الحنيفة ورواسة عمام أحمد وتعليقات عمام مالك في الموطة والأم وكذلك التمهيد والإستعاع وكل هؤلاء ينظر فيها نظر للتأني والمستهد والباحث ويرجع أما كتب متأخرين في هذه لا لا يعتكف عليه كثيرا هذا في الفقر ومثل في الحديث كذلك في الحديث أثق كما حقا فيه شيء من التخليق متأخرين على المتقدمين حصل بعض الأشياء فذلك بالحديث حصل أمر واقع أصدق الإنسان ينكره حصل تم اقتلاف بين الصلاح المتأخرين ومتقدمين لكن لا نجعل هذا الاقتلاف كل من في الطعف المتأخرين وأن نحدل نجعل كأنهم كأنهما حزبان هذا حزب هذا حزب وأنت من المتقدمين وأنا متأخرين ثم تقع المناظرات وهذا الأصل أنه لا يكون إذا عرفنا المغزى والحكمة الأصل أنه لا يكون إذا تعصر أحد الطرفين على الأقل لحجتين يقول هذا تعصب ممقوص وإذا العصر أن الطالب يتقن بالصلحات المتأخرين يأخذ النقبة يأخذ الفئة الأراضي إلى خلية ثم مباشرة يرجع لك إسم التقدمين شمانة؟ لماذا في كل الفنون في التمثيل والفقل ننصح على الطلاب أن يتقدموا وأن يكونوا مع المتقدمين وإذا جاء المفرقون لأقلق مع ابن حجر والزهبي هذا ليس صحيح هذا ليس صحيح فلالطواب أنه يرجع إلى المتقدمين ولذلك تم خلال في التصعيف والتضعيف هذا لا يكاد ينكره أدنى ناظر فيه فيما يصف عند المتأخرين وكذلك عند المتقدمين تم نصطلحات بعضها حصل اختيار قد لايكم وافق لما عليه الأكثر عندئذ نقول هذا الذي اختار فابن حاجر مثلا اختار في تعريف الشاذ أو المنكر الأخير اختار قولا لبعض المتقدمين ما جاء ببدعة من عندهم ما جاء بشيء من كيفي كما يقول البعض قال لا هو قال شيئا قد قيل به ممن سبق عينئذ من سبق هذا إن كانوا متفقين على رأي معين لا يسادي يوجد مثال واحد عند المتأخرين الخالص ما عليهم التقدمون فيما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه هذا قال كذا وهذا الاخير ابن مدين له رأي إمام أحمد البقاء يختلفون ولذلك الإمام المتأخرين المقدماتين رد على من ايمكنه لفانه كان, كان ذا في زمن متقدم اذا وقع خلاف هل يشترط اللغيه او لا يشترط الا بده من السماع ولا رد على من على متاخرين او رد على المتقدمين نرجع اذا وقع نزاع بينهم فما وقع في نزاع اين اختار من هو اهل الاختيار من المتاخرين لا يسرب عليه لا يسرب عليهم لكن اشد ما يؤخذ على المتاخرين وهو حق انهم جعلوا ما لا يطرد عند المتقدمين مضى بمعنى أنهم تأثروا بالعلوم الصناعية جعلوا النحو لابد أن يكون مطارد قاعدة مطاردة ألا الأطولة في قاعدة مطاردة ألا تفتيب بعض القواعد جعلهم مطاردة حاولا يجعل مصطلحات المحدثين كذلك القواعد المطاردة وهذا لا يتعقل مع ما قررهم يتقدمون فوقع شيء من التعارض فمنهم من نظر مثل المتقدمين أبي روما نظر مذهب المتكلم لكن طالب العلم يجب ان يكون متجردا في مثل هذا المثل لان هذه المساله تغيرها من المسائل كما تنظر في مثل فيها نزاع بين الحنيفه ومالك هذا اختار التحريم هذا اختار الكراهه تنظر في الدليل ولا تبالي بمن بعدهم فذلك هذه مساله تنظر في ادله هؤلاء وادله أولادهم اما نجع النزاع وعلمنا واخرها وعقله لا كله الاثر عدم وجوده والله اعلم ولذلك من الآخذ من المتاخرين كثره تصحيح ما يثو ما يكاد يكون جمهور المتقدمين على طائف هذا ابرز ما يقوم ثم حديث عند المتقدمين كذلك النقول متواتر عن بعضهم بان هذا الحديث بجميع طرقه ضعيف لما جعلت قواعد 1+1=2 قال هذا حديث هذا له شاهد الآخذ الاخير ان نتيجه حديث حسن لغيره ضعيف لغيره فوقع لبس مثل هذه المثالة وقاصة في الأحاديث التي يكون فيها لها بعض الشواهد وهذا ما أخذ كذلك يذكر لبعض يقول الحديث صويل وهذا القطع لها الشاهد من عبد البخاري وهذا الجملة لها الشاهد عند هذا والثالث الرابع حديث صحي قال هذا ما أخذ لكاد يكون إطباق عند المتقدمين على أنها ليست بطريقة كليمة لا يصح على الحديث مثل هذه الصورة فإنما يكون النظر في الأصل في الأثانيين ثم تأتي العلن والسدودات نحو ذلك ينظر فيها فيه في المتون هذا عن شروط علم الاجماع ان يكون الدليل صحيح صحيح غير منسوخ هذا عند التعارض عند التعارض عند التعارض اذا كان الدليل صحيح صلح غير منسوخ لان الاجماع لا ينفى كما ذكرنا اجماله وانما يكون الاجماع دالا على وجود الدليل الله اعلم <تصفيق>